وان الودود ثايبا لا دعتش غبت ياش إنما جاني ويا إنما جاش يا ما حرمتني ويا ما عطيتش نصحت قلبي لا يحبش ويهواش ولا سكت وانا عند بيتهش كان الدروب من الولع عند ذكراش ويا مطويت من المساء. I shine. شاف عينش قيل ما حفوظ العاش وانا على ما قيل حيش وميتش لكن نسيتي كل ما كان ونساش وقت I'm not